اَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مَنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا خُتِنتُمْ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحْمَانٌ فَاسْتَمِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ آتَيْنَا حَسَنَةً يَرْجِعُ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَنَّا نَسْتَبِعُكَ أَفَصَغْتَ لِأَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّمَا تَأْخُذُ بِالْحِيَزَةِ وَلَا بِرَأْسِي خشيت أن تقول ثرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال رصرت بما لم يرصروا به فقبرت قبوة من أثر الرسول فنبلتها وكذلك سولت لي نفتي قال فاذهب فإن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 ما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علم